ذكرى البداوة قلبي من زمانات طوال وشوف نفسي وحدها عليه ونيولها بعدت الشباب الشهامة ما عادت تعز السنين من هواها وفي حكك طفتوا منونها ذكرى البداوة قلبي من زمان طويل واشوف نفسي ملاها عليه وميولها ربعت نشامى شهاما لتعز اسمي من هو عرفهم يا حقك طلب تاوين ولا ذكر البدا اشوف نفسي مناها عليه وميولها ربعت نشامى شهام علت عز الزمني من هو عرفه يحقق طلبته وينوله ولوه ترى كم علي حملها ما ندقي الصديقين وفي خف بحمولها او شوف برا وسيعا تحت عودنا ضلي فالفيا في, في الجميلة ديج وسهولها ولوه ترى كم علي حملها ما ندقي لهمن ثقيل الصديق الوفي يخفف حمولها او شوف برا ريش عفو وامتلت بسيولها ذاك جوع غرامي يثربالي علي ليتمنى محبه طالب وصولها علم طرفي يسكب نازلا باهمل من تجري شعبو ومتلت بسيولها ذاك جو من غرامي يطرب لي علي اللي تمنى محبه طالب ishaa